أ ح س ن الله إ ل ي ك م ي ق و ل السائل هل صوت ا ل ج م ا ع ة من النساء بالغناء مع ضرب الدف يكون حراما إ ذ ا سمعه الرجال نعم